شبكة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 إِذَ السماء فَطَرَتْ وَإِذَا الكواكب تَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ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 Zemia we niet kunnen vergeten dat hamd.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 يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع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 Mijn vader, de heer Van الله أكبر Zemiaallo, holy man, famu الله أكبر الله Mijn alloah, holy hamida. Allahu Akbar Allah Salamu <seleimewa> alaikum wa rahmatullah, <seleimewa> alaikum wa rahmatulla. <seleimewa> alaikum wa rahmatulla <seleimewa> alaikum wa